والأمر والنهي يقتضيان الثورة ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه قوله هو الأمر والنهي يقتضيان الثورة كلام مركب من قاعدتين القاعدة الأولى تخص الأمر والقاعدة الثانية تخص النهي أما ما يخص الأمر فإن العلماء اختلفوا في كون الأمر يقتضي أو يفيد الفورة أم لا فقال قائل منهم إن الأمر يقتضي الفورة واحتجوا ببعض الأدلة كقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات ومن قائل إن لا يجب الفورة إلا بدليل وطائفة ثالثة توقفت وأنا شخصيا على وفق ما جرى عليه كلام كثير من المشايخ وبعضهم قريب مني أن الأصل في هذا التوقف إذ القرائن كافية في بيان الأمر وسياقات الأدلة تقوم بهذا الأمر فتبين إن كان الأمر الوارد في سياق كلام ما دالا على الفورية او لا ومن الناحية العملية هذا هو الواقع فإنك تجد مع كل أمر قرينة تدل على كون هذا الأمر يفيد الفور أم لا فلا حاجة إلى وضع أصل يقيد المشتهد أو الفقير وأما الناهي فإنه ولا بد يقتضي الفور إذ لا بد من الذي سمع الناهي أن يقلع وأن يقلع عن هذا المنهي عنه فلا يمكن أن يسمع المكلف نهيا ويستمر عاكفا على فعله المنهي عنه إذ هذا يناقض كونه مكلفا يجب عليه طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله قال ولا يقتضي الأمر التكرار أي أن الأمر لا يقتضي التكرار ويكفي فيه أن يؤت به مرة واحدة إلا إذا علق على سبب إن كان الأمر متعلقا أو معلقا وجوده على وجود سببه كالصلوات وجودها والأمر بفعلها موقوف على وجود سبب يتكرر أيضا كل يوم وكذلك الصيام يتكرر كل عام وكذلك الكفارة تتكرر دائما عند وجود سببها وكذلك الزكاة تتكرر عند وجود سببها فقال فيجب أو يستحب عند وجود سببه فيجب أو يستحب عند وجود سببه وهذا الأمر هو الأكثر تكرر الأفعال المتوقفة على تكرر أسبابها كثير جدا كأن يحمد الإنسان الله تبارك وتعالى إذا عطس وأن يشمته الذي سمع كذلك إذا سلم عليك أحد فإنك ترد عليه السلام وهنا مسألة ما ذكر الشيخ ويمص عليها بعض الأصوليين وهي أن النهي يقتضي التكرار ومعنى ذلك أنك إذا نهيت عن فعل ما فإنك تستمر على تركه وتكرر تركه هذا بخلاف الأمر قال والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. وإن كان لمصلحتي ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى احيانا في بعض الكفارات يرتبها فإن لم توجد الأولى وجدت الثانية إن لم توجد الثانية وجدت الثالثة ككفارتي من يفسد صومه بجماع أهله في نهار رمضان واحيانا يكون المرء مخيراً, مخيرا في الكفارة بين ثلاثة أشياء هنا يأتي البحث فإن كان التخير راجعا إلى التيسير على المكلف يختار ما يناسبه فهذا الأمر فيه واسع هذه الثلاثة تتساوى وإن كانت المسألة متعلقة بمصلحة الطرف الآخر الذي احيانا هو ليكون هو المستفيد فيبدأ بالأعلى مصلحة وبالذي تتحقق مصلحته أكثر قال رحمه الله وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكر في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بالدال على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم أعتذر قلت قال الشيخ لا أنا أقفلت المايك حتى أقوم بشغل وعمل قالوا ألفاظ العموم ككل أو ككل وجميع والمفرد المضاف والنكر في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم أما كل فمثالها وأظن بين إليكم الكتاب مع التعليق الوارد في النسخة المطبوعة للرسالة اللطيفة الجامعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وهذه الصيغ من أقوى صيغ العموم كذلك جميع كقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في لضي جميع والمفرد المضاف وكذلك الجمع المضاف المفرد النكر المضاف والجمع المفرد المضاف الجمع النكر المضاف كلاهما شيء واحد كقول المصل في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التشهد وقال فإن العبد إذا قال هذا الكلام فإنه يسلم على كل عبد صالح قال والنكر في سياق النهي لاحظ النهي والنفي والاستفهام والشرط هذه الأربعة أحياناً يسميها بعض علماء المنطق أو علماء الأصول يسمونها نفيا هذه الأربعة أحياناً تسمى نفيا كلها فإذا قال النكر في سياق النفي فإنهم يقصدون هذه الأربعة لكن الشيخ هنا فصل قال النكر في سياق النهي وهنا مثال قول الله تبارك وتعالى ولا تشركوا به شيئا فهذا نكرة في سياق النهي النفي وما من إله إلا الله كذلك لا إله إلا الله أو الاستفهام من إله غير الله يأتيكم بضياء وكذلك الشرط وإن أحد من المشركين استجارك وكذلك قول الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كذلك المعرف بالدال على الجنس وهنا في التعليق يذكر قول الله تبارك وتعالى إن البقرة أي إن كل البقر تشابهها علينا وكذلك الألف واللام الداخل على أسماء الأجناس فإنها تدل كما ذكر الشيخ هنا على العموم ومثلها قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر أي إن جنس الإنسان لفي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر كلها تقتضي العموم وهذه الأمور مرت معنا في مبحث العموم في بعض الدروس قال والعبرة بعموم اللفظي لا بخصوص السبب أي أنه إذا كان هناك سبب ما خاص لآية أو حديث واللفظ الوارد في الآية أو الحديث لفظ عام فإن العلماء يقولون إنما العبرة باللفظ الوارد في الآية أو الحديث والعام يدل على العموم ولا يلتفت إلى كون السبب خاصا وهذا المسألة تحتاج إلى تفصيل وتجدو ستجدون التفصيل في التعليق لكن قصد هنا أشير إلى أن دليل هذه المسألة مشهور عند العلماء وقد احتجوا على ذلك بمثال قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات هذه نزلت في حالة خاصة وهو رجل قبل امرأة فجعل القبلة نوعا من أنواع السيئات ثم عمم الله تبارك وتعالى ذلك فقال إن الحسنات أي الصلاة يذهبن السيئات فصارت كل حسنة تذهب كل سيئة لا خصوص لكون الصلاة تذهب سيئة تقبيل المرأة الأجنبية ويراد بالخاص العام يراد بالخاص العام وعكسه أي احيانا يطلق اللفظ الخاص ويراد به العموم وبعض العلماء يسمي هذا بمفهوم الموافقة وهو تقريبا نفسه وبعضهم يجعله قياسا فحينما تسمع خاص أريد به عام احيانا يكون هو القياس بدأ غالبا هو القياس وهو نفسه مفهوم الموافقة بين هذه الثلاثة فروق طفيفة جدا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الفل والحرم ثم عددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال العلماء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص هذه الخمسة فالمراد كل الفواسق من الحيوانات ومعنى فاسق أي خارج عن طبيعة الحيوانات النافعة فيكون ضارا موصلا للمفسدة فقال العلماء التنصيص على الخمسة غير مقصود وإنما المقصود هو تلك الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة الفسق فلو لاحظتم لو وجدتم أنك إن أردت استعمال مفهوم الموافقة فيجوز لك كذلك إن أردت القياس يجوز لك وكذلك هو خاص أراد به عام وهذه العبارة قليل من يستعملها ومن من, من يستعمل هذه العبارة ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال وعكسه أي أحيانا يطلق اللفظ العام ويراد به الخاص ومن أشهر الأمثلة في ذلك قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فقول الله تعالى الذين قال لهم الناس لا يفهم منه كل الناس إن الناس أي إن كل الناس لا إنما المقصود كما ورد في بعض روايات أسباب نزول هذه الآية أن بعض التجار أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان ومن معه يعدنا ويجمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل غير هذا إنما يهمنا أن كلمة الناس أطلقت وأريد بها بعض الناس لا كلهم بطبيعة الآية قال وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك طبيعة الحال هذه مسألة في غاية الأهمية الفقيه من أعظم الوسائل التي يستعملها لاستنباط الأحكام الشرعية هي ملاحظة القرائن أولا وملاحظة السياقات شيئان يعين على فهم النص وهي هناك أشياء أخرى بطبيعة الحال لكن هنا ورد ذكر القرائن. فالشيء بالشيء يذكر القراء في غاية الأهمية كذلك السياقات في غاية الأهمية وهذه الأمور تكون مرتبطة بالنص هناك أشياء يستعن بها تكون خارج النص قال وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوصيه أي إذا خاطب الشرع سواء بآية أو بحديث شخصا ما كأن يفتي النبي صلى الله عليه وسلم سائلا فإن فتواه هذه لهذا الشخص تعم كل الأمة فهذا هو الأصل أن الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أنه خطاب للجميع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث إنما قول لمرأة من كنا كقول لمئة مرأة أي الأمر فيه سواء وقوله أو كلامه في قضية جزئية كذلك تشمل جميع الجزئيات مثلها أي هن هذه الجزئية التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على تلك الجزئية في ذلك الوقت فقط بل متى وجدت تلك الجزئية في زمن ما فإن الحكم المتعلق بها أيضا يتكرر في الأشخاص الذين وقعوا في تلك الجزئية إلا إذا دل دليل على الخصوصية أي خصوصية حكم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الفرض الذي خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به وهذا كنا ذكرناه أي أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتس بها على التفصيل الذي ذكرناه وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها قد كنا ذكرنا هذا الشيخ يكرر الآن أي أن الشرع إذا قال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو قال لا صيام لمن لم يبيت النية فالمقصود بذلك فساد هذا العمل إن صبر قال أو نفي بعض ما يلزم فيها ما يلزم فيها أو ما يلزم لها كالوضوء مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له فنفى الشرع الصلاة لعدم وجود أو لنفي بعض ما يلزم لها وهو الوضوء أو كذلك إذا نفى الشرع جزءا من العبادة أو ركنا من العبادة كان ينفي النبي صلى الله عليه وسلم السجود في قوله من لم يمكن أنفه من الأرض فلا سجود له فإن لم يكن له سجود فلا صلاة له لأن السجود لازم في الصلاة قال فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها بطبيعة الحال إذا لم توجد أيها المكلف مستحبا في عبادة فهذا لا يضر أصل العبادة أما إذا تركت ركنا فهذا يضر قال وتنعقد الأقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل نأخذ مثالا لنفهم في في بيوعاتنا نحن المعتاده في في الشارع احيانا لا نقول للبائع بعني ولا يقول لنا هو بعتكم الشافعيه يشترطون هذه العبارات او ما يقوم مقامها يشترطون القول في البيع والشراء المالكيه يقولون يكفي فقط المعاقات أخذ منك وأعطيك أسلم عليك وأقول لك جزاك الله خيرا شكرا هذا كاف في الدلالة على الرضا لأن المقصود عند المالكية أنهم يقولون كل ما دل على رضا الطرفين فهو موجب لصحة العقل كل ما دل على رضا الطرفين من قول أو فعل أو حركة أو إشارة مثلا أو شيء متعارف عليه فإنه يدل على صحة هذا العقد ولذلك المالكيه يسمون البيع الذي لا يتكلم فيه فقط معاطات أخذ وإعطاء يسمونه ببيع المعاطات الذي لا يحتاج فيه إلى كلام ثم قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور أي في ذهن المجتهد أن يحسن فهمها وتصورها في ذهنه وتصوير أي تصوير للمخالفين إن كان هناك مخالف فيصور له المسألة أو للسائلين أو للطلب مثلا فيحسن التصور في ذهنه ثم يحسن تصوير المسألة لغيره قال وإلى إقامة الدليل عليها إذا لا بد من تصور ثم إقامة الدليل ثم بعد ذلك يحكم ولذلك يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا فسد التصور فسد الحكم قال ثم يحكم عليها بعد التصوير أي التصوير الصحيح والاستدلال أي الاستدلال الصحيح وقد مر الحديث عن طرق الاستدلال قال وقسم فيها خلاف أي شيء فيه خلاف بينك وبين طرف آخر فلنفسك لا بد من حسن تصور ثم من استدلال ثم حكم هذه المسألة التي تختلف فيها مع غيرك لا بد أن تضيف على ما ذكرنا أن تجيب على دليل المنازع دليل المخالف لأن المخالف قد يأتيك بدليل المخالف لفهمك يقول لك أنت استدلت بالدليل الفلاني على الحكم هذا أنا أخالفك وعندي دليل آخر يعارض دليلك فتحتاج أنت حينما تعرض دليلك واستدلالك واستدلالك هو وجه الدليل طريقة الاستنباط تحتاج أيضا أن تفند وتضعف إما تضعف دليله من حيث إسناده أو تضعف استدلاله من حيث القواعد قال هذا في حق المجتهد والمستدل الذي تمكن من أدوات الاجتهاد والاستنباط والعلماء وضعوا شروطا للاجتهاد فقالوا لابد أن يكون عالما على الأقل بآيات الأحكام ولا يشترط حفظها أن يكون عالما بأصول الأحاديث أن يحفظ أحاديث الأحكام وما يحتاج منها عند الاستدلال ومحاولة استنباط الأحكام الشرعية أن يكون عالما بأقوال السلف متمكنا من آلات الاستدلال من علوم الآلة كما نقول لحظة اللغة علم الحديث المنطق إلى غير ذلك قال رحمه الله أما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم فقط ومذهب المقلد مذهب من يفتيه قال والتقليد قبول قول الغير من غير دليل وأحسن ما وجدته في تعريف التقليد عند الشوكان رحمه الله قال التقليد قبل قبول قول من ليس قوله دليلا قبول قول من ليس قوله دليلا من غير دليل لأن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دليل وهو داخل في تعريف الشيخ السعد هنا هو قبول قول من ليس قوله دليلا من غير معرفة دليله ومعرفة وجه الدلالة ومعرفة وجه الدلالة لأن احيانا قد يعرف المقلد دليل العالم ويحفظه لكنه لا يعرف كيف استنبط هذا العالم هذا الحكم من هذا الدليل اذا ما هو التقليد التقليل هو أن تقبل قول من ليس قوله دليلا من غير معرفته دليله وطريقة الاستدلال فالقادر على الاستدلال المتمكن من أدوات الاجتهاد عليه الاجتهاد والاستدلال ويبذل وسعه في استخراج الأحكام الشرعية من الدليل التفصيلي وهذا هو تعريف الاجتهاد في وبذل الوسع في استخراج الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي والاجتهاد يتجزى فقد يجتهد العالم في أشياء ولا يقدر على الاجتهاد في أشياء أخرى فالله تبارك وتعالى فضل العلماء بعضهم على بعض في هذا الأمر بالضبط قال والعاجز عن ذلك أي العاجز عن الاستنباط عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر فذكر السؤال إن كنتم لا تعلمون فذكر الجهلة والعجز عن الاستنباط قال والله أعلم وهناك مرتبه بين التقليد والاجتهاد وهي مرتبة الاتباع وهي أن تتمكن من معرفة دليل العالم ووجهد الاستدلاله اي طريقه استخراج الحكم الشرعي كأن تعرف أن دليل المسألة على لسان هذا العالم العالم هو قول الله تبارك وتعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم تعرف وجه الاستدلال كأن يقول لك العالم وهذا عام يفيد العموم أو هذا مطلق من على المقيد او هذه مسألة لغويه يعتمد عليها في الحرف الفلان معناه كذا والحرف الفلان معناه كذا وبهذه الطريقة نستطيع أن نضيف هذه المرحلة الوسط ما بين التقليد وما بين الاجتهاد فليست هي قسم حاصره يقال إما مقلد أو مشتهد لا بد من إضافة هذه المرتبة الثالثة ونحن نرجو الله تبارك وتعالى أن نكون من هذه الطبقة الوسطى وإلا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء وهذا إن شاء الله هو غاية أمنياتنا قال الشيخ رحمة الله عليه والله أعلم وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم أيها الأخوة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طيب كان عرب علي أخون أبو عيمل ماذا نتدارس بعد كتاب الرسالة اللطيفة للشيخ السعدي انا ما ادري ان كان الاخوه والاخوات الحاضرون مستعدون لأن يغامروا لننتقل الى كتاب اخر ما رايكم شوروا علي الورقات من من اخر لا نعرف مستوى الاخوه والاخوات كلهم مرتقى الوصول، مرتقى الوصول لمن هذا؟ ابن عاصم هو مطبوع هل مفتاح الوصول هو الذي اقترحته على أخينا أبي أيمن هو الذي اقترحته على أخينا أبي أيمن أولا لأنني أدرسه ثانيا لما أراه من نصح المشايخ له أنه كتاب تطبيق عملي تكثر فيه التطبيقات وذكر الخلافات حقيقة ما يعني لو يصبر معنا إخواننا وإخواتنا يكون أفضل الكتاب مفتاح الوصول على تحقيق شرط وهو لا نقف كثيرا عند المسائل الكتاب سيطول علينا سنحاول أن نمر عليه نتوقف قليلا يعني في بعض المسائل نفك الرموز ونبسط أحيانا بعض الأشياء المغلقة ثم نمر يعني أحيانا, أحيانا جربت في ساعتين ممكن لا تجاوي الصفحة إن كان حين الطلب يكونوا معي في الحصة فيطول النقاش وإذا طال النقاش حقيقة يستفيد الجميع لكن المشكلة أنه يضيع علينا فرصة إكمال الكتاب دروس بعض التمارين هذا الكتاب هو الذي سيوفر لنا هذه الإمكانية سيعيننا على توسع في الفقه وفي الأصول أيضاً. وأنا إن شاء الله بإذن الله وبعد إرادة الله أضمن لكم ذلك. الكتاب شيق جدا سأحاول تبسيطه ما استطعت. وتعلمون الطبع الم شيخنا الشرحك المطول المشجّل. لا والله. لا والله. لا أنا يعني كنت أدرس في سنتين القسم المقسم إلى قسمين كنت أدرس القسم الأول في السنة الثانية الأولى ثانوي تعليم عتيق والشطر الأخير في القسم الثاني ثانوي وهذا السنة أخذه مني الشطر الثاني أخذه مني بعض الأساسيات التعليم الجامعي فبقيت في الجزء الأول فقط لكن إن شاء الله تعالى يكون في خير. هذا الكتاب درست جله على بعض مشايخنا هنا من الأصوليين حقيقة الكتاب زاخر كل مرة تدرسه تجد فيه أشياء أخرى طيب هل إخوة مستعدون الكتاب له طبعات تجارية معروفة منشورة دار الكتب العلمية تكون مراجع على الرسالة اللطيفة. طبعة شيخ فركس غير متوفرة بالمكتبات. طبعة الشيخ فركس كبيرة من الحجم الكبير. وهناك شرح لل للكتاب لمفتاح الوصول موجود على النت في مجلدين الذي رأيته في مجلد واحد على طبع مختلف. تكون مراجع على الرسالة اللطيفة. طيب. طيب تكون مراجعه للرساله الطفيفه يعني ما فهمت كيف الطريقه تكون الكتاب يعني هل نعيده من اوله نقرأه في حصه واحده أنا عندي اقتراح آخر طيب نبدأ في كتاب مفتاح الوصول ونخصص ربع ساعة أطرح فيها أسئلة أي نعم أطرح فيها أسئلة ويجيب عنها الإخوة من الرسالة اللطيفة من الرسالة اللطيفة يعني نقسم الحصة حصة للمفتاح وجزء يسير لمراجعة الرسالة اللطيفة على كل حال إن شاء الله الحصة المقبلة نبدأ في مفتاح في مفتاح الوصول لاحظوا الأمور الشرح السريري الشرح السريري المفتاح هذا المطبوع طب طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رأيته رأيته يعني أحيانا نستغله ونستعمله في فك بعض الرموز لكن أحيانا لا يزيد على أن يكرر ما قاله صاحب المفتاح محاولة جيدة نافع جدا أثناء الدرس وأنا كنت مرة حين كنت أدرس الكتاب على بعض مشيخنا كنت حاولت أن أفعل شيئا جماعة الأحاديث التي كان يريدها صاحب المفتاح داخل الكتاب وخرجتها تخريج خفيف جدا يعني مختصر لتكون عونا على معرفة حكم الحديث أثناء الدرس وإن شاء الله سأبحث عنه عندي وأضع رابطه هنا إن شاء الله كنت وضعته للطلبة يعني أصلاً وتعليق التعليق الشيخ فاركوس الجزائري أيضا مفيد نافع مفيد ونافع وأنا أيضا عندي تعليقات لشيخنا الذي درست عليه المفتاح الوصول وسأستفيد منها إن شاء الله وأصلا استفدت منها أيضا وهذا شيخنا اسمه الشيخ محمد محفوظ البحراوي لا يعرف الكثيرون لكنه شيخ فاضي درسنا عليه جل العلوم الشرعيه تقريبا كفاني درس عليه الوصول الفقه هذا درس عليه علم الحديث درس عليه الفقه العقيدة وأول من درس عليه الواسطية حفظه الله تعالى يعني أنا أود من أخينا أبي أيمن من أخينا أبي أيمن انا أنصح أنصح الأخ أبا إيمان أن يحاول أن يوجد أخا يدرس المنطق دون توسع بطبيعة الحال أن يدرس المصطلحات بعض المباحث هكذا لما هذا كله؟ لأن أحيانا طالب العم يكون يقرأ الكتاب ويجد بعض المصطلحات المنطقية فيحتاج إلى أن يكون على خبرة بهذه المصطلحات فقط تقرأ النزهة تجد كلمات للحافظ رحمه الله يذكرها من قبيل المنطق السل المنور قادة حقيقة ليس عمليا نظم معقد جدا يعني لو كان احد الاخوه يعد دروسا يعني بنفسه ملخصات كل مختصرة في, في اربع دروس يتم بها تدريس المنطق فقط الضروريات فقط الضروية شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاة يتكلم بمصطلحات منطقية فعيب على من يستطيع أن يتعلم لا يقرأ هذه المصطلحات المنطقية هذا أمر واقع الآن نحن أمام أمر واقع لنستطيعني فيكك عنه كتب العلماء مليئة بالمصطلحات المنطقية وكذلك الشيوخ هنا المتأخرون الشيخ السعدي رحمه الله يستعمل وقد مر في في الرسالة اللطيفة اذا إن شاء الله تعالى نبدأ في مفتاح وصول في قصة المقبله إن شاء الله تبارك وتعالى طيب أنا أريد فقط من الاخوه المشاركين نستطع منكم أن يعد, ورق... أن يعد ورقة تعريفية بهذا الكتاب أن يعد ورقة تعرفية بالكتاب وصاحب الكتاب بطبيعة الحال لتضع في منتدى دار القرآن تأخذها من ال... طيب إن شاء الله في الحصة المقبلة نقوم بمراجعة سريعة للكتاب أهم المحطات ونسأعد ورقة إن شاء الله ورقة أسميها قراءة في الرسالة اللطيفة أذكر فيها أهم المباحث أهم ما يجب استفادته من الكتاب تكون كالمراجع إن شاء الله قلت تعدون ورقة تذكرون فيها الكتاب طبيعة الكتاب قيمة الكتاب وتستعينون بطبعة الشيخ فركوس مقدمة الشيخ فركوس كذلك ما ذكره السريري في شرحه وانظروا مقدمة ابن التلمساني نفسه وتعد ورقة تعرفين ضعها في المنتدى إن شاء الله نقرأها في في أول الدرس وإلى ذلك الحين جزاكم الله خيرا أسلجتم الصدر وأقررتم العين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته